دور عنه خطر تليت الغرابة من هو يسقط مطار ومن هو جيرانك نكتب صوتير ونجول بسيطة محظور على البشار يتمنى الحرية طريونا اكبر خطر بالدنيانيه طريونا اكبر خطر بالدنيانيه ويميل يحمل خطر منقول على الشاشه محظور عندنا الصهار والسامر دراش من akbar khatar dil insaniyya sayun akbar khatar dil